و ا س م ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ا و ل ب الحسنى ق ي ا ا ت ص ا ل ا ت خير عند ربك